اولئك عليهم بجاف صبرته وص اف به الفرهت هوصه خد تعالى تدتوا ديشل سروان بال صلوات من ربهم شرخ خد تعالى قلنا غفران دندب دي هبه خد تعالى قلناه هتون دبشل ورحمه فر وصا خد تعالى درحني جببل افرح مها اشن خديه والالئك هم المهتدون وابا آیا پیدايت؟ آیا ترايکا راست گرفت؟ چه شدن ترايکا درست؟